ولا تذكر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس بيوم لا ريب فيه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 ذلك متاع ا ل ق ي ا ه الدنيا والله عنده حسن الماب قل أ انبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات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 آمنا فاغفر لنا م و ب ن ا و ق ن ا ع ذ ا ب ا ل ن ا ر ا ا ل ص ب ر ي ن و ا ل ص ا د ق ي ن و ا ل ق ا ا ن ن ي و ل م ن ف ي ن و ا ل م س ت غ ف ر ي ن ب ا ل ا س ح ا ر ش ه د الله أن إلا شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط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 ومن يكفر ب آ ي ا ت الله فان الله سريع الحساب فان خ حجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبع ن وقل للذين اوتوا الكتاب والامين أأسلمتم ان فقد اهتدوا إ و ل الذين فإنما يكفرون ب آ ي ا ت الله ويقتلون الناس ا ل ذ ي ن خلق ا ل س م ا و ت ل و ن ب ي ي ن بغير حق ويقتلون, ويقتلون الذين ي أ م ر و ن بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك ا ل ذ ي ن حبطت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 بيدك الخير بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار ف ي الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي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 ويحذركم الله نفسه و إ ل ى الله المصير قل إ ن تخفوا ما في صدوركم أ و تبدوا يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود تود لو أ ن بينها وبينه أ م د ا بعيدا ويحذركم الله نفسه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 فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى والله, وضعت والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم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 إ ن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذريه ط ي ب ة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 واذ قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك, إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي بربك واسجدي واركعي مع الراكعين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 ويكلم الناس في المهد و ك ه ل ا ومن الصالحين قالت رب أ ن ا يكون لي ولد ولم يمسسني, بشر ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء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 ومصدقا لما بين يدي من التوراه و ل أ ح ل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم ب آ ي ه من ربكم فاتقوا الله و أ ط ي ع و ن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 إ ذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك إ ل ي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوا وجاعلوا الذين اتبعوك ا فوق الذين كفروا إ ل ى يوم القيامه ثم إ ل ي مرجعكم فاحكم بينكم في ما كنتم فيه تختلفون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 فقال له كن ف ي ك و ن الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أ ب ن ا ء ن ا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 قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله الا نعبد الا الله ولا نشرك بي شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون يا اهل الكتاب لم تحاموا في إبراهيم وما أ ن ز ل ت ا ل ث و ر ا ت و ا ل إ ن ج ي ل إ ل ا من بعده أ ف ل ا ت ع ق ل و ن ها انتم هؤلاء حاجبتم فيما لكم بيع ل م ف ل م تحاد فلم تحاجون فيما ليس لكم بي علم والله يعلم وانتم لا تعلمون ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إ ن أ و ل ى الناس ب إ ب ر ا ه ي م ا ل ل ذ ي ن اتبعوه وهذا النبي و الذين آ م ن و ا والله ولي المؤمنين والدقائق من أ ه لو الكتاب ل يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأن ك ن م تشهدون يا أ ه ل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق و أ ن ت م تعلمون وقال الطائفه من اهل الكتاب آ م ن و ا بالذي انزل على الذين آ م ن و ا وجهنها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 ت أ م ن ه بدينار لا ي ؤ د م م إليك إلا م ا د م ت عليه ق ا ئ م ا ذلك ب أ ن ه م قالوا ليس علينا في ا ل أ م ي ي ن سبيل ويقولون على الله الكذب و ه م ي ع ل م و ن ب ل م م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 ا ل ك لا خلاق لهم في ا ل آ خ ر ة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم ا ل ق ي ا م ة ولا يزكيهم ولهم عذاب أ ل ي م وإن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 ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا, ولكن كونوا ربانين ي بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم ت د ر س و ن ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما آ ت ي ت ك م من ك ت ا ب و ح ك م ة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي و ل ت ن ص ر ن ب قال أ ا ق ر ر ت م و أ خ ذ ت م على بالكم اصري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 في السماوات والأرض طوعا وكرها وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون وما إ س ي ل و إ س ح اوتي ق ي ع ق و والأسباط وما و ب أ موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أ ح د منهم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 كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إ ي م ا ن ه م وشهدوا أ ن الرسول حقا وشهدوا ان الرسول حقا حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين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 إ ل ا و أ ن ت م مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم إ ذ كنتم أ ع د ا ء ف أ ل ف بين قلوبكم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 الا بحبل من الله وحبل من الناس و ب ا ء و ا بغضب من الله وضربت عليهم ا ل م س ك ن ة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 وما ظلمهم الله ولكن أ ن ف س ه م يظلمون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا ت ت ك ذ و ا ب ط ا ن ة من دونكم لا ي أ ل و ن ك م خبالا لا تتكذوا بطانة من دونكم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 ها انتم اولئك َ تحبونهم َُُُِْ ولا ََ يحبونكم َُُُِْ وتؤمنون ََُُِْ بالكتاب َِِِْ كله ُّ و َ إ ِ ذ َ ا لقوكم َُُْْ قالوا َُ امنا ََّ و َ إ ِ ذ َ ا خلوا ََْ عضوا َُ عليكم ََُُْ الانامل ْ أ َ من َِ ا ل ْ غ َ ي ِْ قل ُْ موتوا ُ ب غ َ ي ِْ ك ُ م ْ إ ن الله عليم بذات الصدور إ ن تمسسكم ح س ن ة تسؤهم و إ ن تصبكم س ي ئ ة ي ف ر ق و ا بها و إ ن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا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 وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين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 واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين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 ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا, على ما فعلوا وهم يعلمون أولا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 ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آ م ن و امنوا و ل ل ي ع الله ا ل ذ ي آ م ن ويتخذ من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 ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل انت القوم فقد ر أ ي ت م و ه وانتم تنظرون وما محمد إ ل ا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات اوقت لانقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا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 إ ذ تصعدون ولا ت ل و ن على احد والرسول يدعوكم في أ خ ر ا ك م فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا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 يغشى طائفه منكم وطائفه قد اهمتهم انفسهم يظنون, يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه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 إ ن م ا استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إ ن الله غفور حليم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 ولئن قتلتم في سبيل الله أ و متم ت لمغفره من الله و ر ح م ة خير مما يجمعون ولئن متم ت أ و قتلتم لالى الله تحشرون فبما رحمة من لنفسكم الله لن لهم ولو كنت فاذا ض غليظ واستغفر القلب لن فضوا من حولك عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر في فضوا فاعف وشاورهم من عنهم ف إ عدمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يحذركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي ان يغل ومن يغلو ل ي ا س بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كتبت وهم لا يظلمون افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله وماواه جهنم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 يتلو عليهم آ ي ا ت ه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين اولم ََّ اصابتكم أ َََْ مصيبه َُِ ة قد َ أ َ ص َ ب ت ُ م ْ مثليها َِْ قلتم ُُْْ أ انا َ هذا قل ْ هو َُ من ِْ عند َِْ ن ف ُ س ِ ك ُ م ْ إ ِ ن َّ الله ََّ على ََ كل ُِّ شيء ٍَْ قدير ٌَِ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 قد جمعوا لكم ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إ ي م ا ن ا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل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 الله من من يشاء ولكن الله يجتبي من رسلي من يشاء فامنوا بالله ورسله وان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم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 من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إ ن كنتم صادقين ف إ ن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات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 لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين أ أوتوا, اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا ابا كثيرا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 فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا, قليلا فبئس ما يشفعون لا تحسبن الذين ي ف ر ق و ن بما أ ت و ا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم ب م ف ا د ة من العذاب ولهم عذاب أ ل ي م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 ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيتا وما للظالمين من انصار ربنا إِنَّنَا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان آ م ن و ا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم ا ل ق ي ا م ة إن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 فالذين هاجروا و أ خ ر ج و ا من ديارهم و أ و ذ و ا في سبيلي وقاتلوا, وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم ولادخلنهم جنات, ولأدخلنهم جنات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 ف م أ و ا ه م جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تدري من تحتها الانهار لهم جنات